نسألك يا من هو التكفير الخالق البارئ المصور الوفار القهام الوهاب الرزاق الفتاح العلي القابض الباجئ الخاكر الرابع المعيز المذئ السميع البصير كام العلم النظيف الحليم العظيم الوفور الشكور العلي الكبير الحفيد المقيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الضويل المتين الولي الحميد المحي المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المهدر المقدم المؤخر الأول الآخر الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع واني المهدر المهدر المانع ضال لاجع النهود لاجع البديع الباقي وارد رشيد الصبود الذي ليس كم مثله شيخ وهو السميع البصير اللهم صلي أفعل صلاة على أسعى محمد وعلى آله وصحبه أسلم عدد معلوماتك ومداد كل ما ذكرت الذاكرون وغبل عن ذكره هو الله الجبار المتكفر الخالق البارئ المصور الوفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباجئ الخافئ الرابع المعز المتكفر السميع البصير الحكام العدل اللذيف الخبير الحليم العظيم الوفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الضويل المطيل الولي الحميد المحشي المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواجد الصمد القادر المهتدر المقدم المؤخر الأول الآخر ضاير الآخر الواجد دعان البرق التواف المنتقم العفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد جامع الواني المهد المهد المانع الضال اللاقيع الباقي الوالد الصبور الذي لا كم مثله شيء الله البصير اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مغلوقة محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدداً معلوماتك ومدادك كلماتك كل ما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون نسألك يا الكفير الخالق البارئ المصور الوفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القاكد الباجد الخاكد الرابع المعزر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 الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المهتجر المقدم المؤخد الأول الآخر ضاير الآخر الوالي المتعال البره التواف المنتقم العفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبصد الجامع الواني المهدر مانع الضال لاجع الظهر الولاي الباقي الوالد المشيد الصبور الذي ليس كم مثله شيء الله السميع اللهم صل على سلمان على سامي مظلوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على دمائه لماتك كل ما تكأمى دعما لي ما تكُلما دعكَ أو تذكرونَ وَغَفَلُونَ غَافِلُونَ نَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ الله الذي المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكفر الخالق البارئ المصور الوفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلي القابض الباجر الخافر الرعب المعيس المدل السميع البصير الحكام العدل النظيف الخبير الحليم العظيم الوفور الشكور العلي الكبير الحفيد المقيم الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الغويل المتين الولي الحميد المحشي المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواجد الصمد القادر المكتجر المقدم المؤخر الأول الآخر ضارع الآخر الواجد, الواجد عن البرق التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الواني المهدر مهدر مانع ضار ناجع النهود هذا الفديع الباقي الوالد الرشيد الصبور الذي ليس تمثله شيء ما البصير اللهم صل على ساداتنا صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على دار علماتك وامدادك كلماتك كل ماذا ترك ذاكنونا bir yol var الكفير الخالق البارئ المصور الوفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلي القابض الباجئ الخافئ الرعيم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 الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المكتجر المقدم المؤخر الأول الآخر ضاعر الآخر الوارد مدعان البرد التواف المنتقم العفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبصد الجامع الواني المهدر مهدر مانع الضال الداعي عن ذوه نولا الباقي الوالد العشيد الصفور الذي ليس كم مثله اللهم صل على افضل الصلاه على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكره الظاهلون نسألك يا من Allah الذي لا إله إلا هو ما نراهم مالك لل المك الخ كل وال المصير المف القاه المز ق الف الع القجد الخرا ب المز السميع البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد حق الوكيل القويل المتيل الولي الحميد المحي المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الوالد الماجد الواحد الصمد القادر المكتجر المقدم المؤخر الأول الآخر ضارف لاقيء وارم داعر البر تواب منتقم عفوه رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المختل جارع واني المغني المغني الماني عظيم لا جون ولا البديع المطّيّع. وَيَطْمَئِنُُّ قَلْبُهُ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كل ما ذكرت ذكرونا وغضنا عند غير غافلون. نسألك يا تكفير الخالق البارئ المصور الوفار القهام الوهاب الرزاق الفتاح العلي القابض الباسد الخاكد الرابع المعزل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 الواجد الماجد الواق د الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر البارئ المصور الغفور الرحيم غافر الذنب وقابل التوبى المتقيب العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الواني المهن المرد المانع الضال اللاقع المدول هذا البديع الباقي الوالد الرشيد الصفور الذي ليس تمثله شيء وسميع البطير اللهم صلي أفضل صلاة على بمقوّمك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرت ذكرونا وغضنا عندك وعندك يا من هو الله الذي العظيم الوفور الشكور العلي الكبير الحفظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد القدوس القدير والعظيم الولي الحميد الوحش المبدي والمعين المحيي المميت الحي القيوم الوالد المجيد الواجد الواجد الصمد القدير المقتلي والمقدم والمؤخر الاول الاخر المؤمن الرَّحْمَنُ وَالرَّحِيمُ الدَّاعِ وَهُوَ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ والسبيع البصير اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله والصنيه والسلما دا دمانو ما تك وامدا دا كلماتك كلما د تركذارونا وغفل عن ذي غافلون نسألك يا من هو الله الذي لا الباب المتكفير الخالق الدار المصوّر الوفار القهاب الولاب الرزاق الفداء العلي القاضي الق. العزم النظيف الخبير الحليم العظيم الوفور الشكور العلي الكبير الحفيد المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الرب هو القدوس ورب العرش العظيم هو الولي والحميد المحصي المبدي والمعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواجد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر ما في تواب منتقم المفور رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المُستجمع والنير من المُعدمان صفور الذي ليس تمثلي شيء وهو السميع البصير اللهم صلي أفعل صلاة على أسحة مغلواتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Madde kovmideden